ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق قال بعض أهل العلم الآية الأولى التي هي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد نازلة في الأتباع الجهلة الذين يجادلون بغير علم اتباعا لرؤسائهم من شياطين الإنس والجن وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاه إلى الضلال المتبوعين في ذلك ويدل لهذا أنه قال في الأولى ويتبع كل شيطان وقال في هذه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله فتبين بذلك أنه مضل لغيره متبوع في الكفر والضلال على قراءة الجمهور بضم ياء يضل وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو بفتح الياء فليس في الآية دليل على ذلك وقد قدمنا معنى جدال الكفرة في الله بغير علم فأغنى عن اعادته هنا وقال بعض أهل العلم في قوله في هذه الآية الكريمة بغير علم أي بدون علم ضروري حاصل لهم بما يجادلون به ولا هدى أي استدلال ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب ولا كتاب منير أي وحي نير واضح يعلم به ما يجادل به فليس عنده علم ضروري ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي ولا علم من وحي فهو جاهل محض من جميع الجهات. وقوله ثاني عطفه حال من ضمير الفاعل المستكن في يجادل أي يخاصم بالباطل في حال كونه ثاني عطفه أي لاوي عنقه عن قبول الحق استكبارا وإعراضا فقوله ثاني اسم فاعل ثان الشيء إذا لواه وأصل العطف الجانب وعطف الرجل جانباه من لدن رأسه إلى ولكيه تقول العرب ثنى فلان عنك عطفه تعني أعرض عنك وإنما عبر العلماء هنا بالعنق فقالوا ثاني عطفه لاوي عنقه مع أن العطف يشمل العنق وغيرها لأن أول ما يظهر فيه الصدود عنق الإنسان يلويها ويصرف وجهه عن الشيء يليها والمفسرون يقولون إن اللام في قوله ليضل عن سبيل الله ونحوها من الآيات مما لم تظهر فيه العلة الغائية كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الآية ونحو ذلك يقولون هي لام العاقبة والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف قال المؤلف رحمه الله وقد وعدنا بإيضاح ذلك في سورة القصص إن شاء الله تعالى ونقول هنا إن الظاهر في ذلك أن الصواب فيه غير ما ذكروا وأن اللام في الجميع لام التعليل والمعنى واضح لا إشكال فيه كما نبه عليه الحافظ بن كثير رحمه الله في مواضع من تفسيره وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدر على الكافر في أزله أن يجادل في الله بغير علم في حال كونه لاوي عنقه اعراضا عن الحق واستكبارا وقد قدر عليه ذلك ليجعله ضالا مضلا وله الحكمة البالغة في ذلك كقوله انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه اي لالا يفقهوه وكذلك فالتقطه آل فرعون الايه اي قدر الله عليهم ان يلتقطوه لاجل أن يجعله لهم عدوا وحزنا وهذا واضح لا اشكال فيه كما ترى وما ذكره جل وعلا في هذه الايه من اعراض بعض الكفار عن الحق واستكبارهم اوضحه في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها وقوله تعالى واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقوله تعالى عن لقمان في وصيته لابنه ولا تصعر خدك للناس أي لا تمل وجهك عنه مستكبارا عليهم وقوله تعالى عن فرعون وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه فقوله فتولى بركنه بمعنى ثنا عطفه وقوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه الآية إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة له في الدنيا خزي أي ذل وإهانة وقد أذل الله الذين جادلوا في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كابي جهل بن هشام والنضر بن الحارث بالقتل يوم بدر ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكبارا عن الحق واعراضا عنه عامله الله بنقيض قصده فاذله وأهانه وذلك الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظم وهذا المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات اخرى كقوله تعالى ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين وقوله في ابليس لما استكبر فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين والصغار الذل والهوان عياذا بالله من ذلك كما قدمنا ايضاحه وقوله ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي نحرقه بالنار ونذيقه ألم حرها يوم القيامة وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه له جل وعلا كما قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما سلف ولنا ان شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته